وَإِن لَّمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَٰذَا أَثْكُم قَدِيمٌ وَمِن قَبْلِهِ لِكِتَابِ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً وَهَٰذَا كِتَابٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَمُهَيْمِنٌ عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم